بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك من المنسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز وقالوا على أكثرهم هم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى نتقال فهم مطمحون وجعلنا من دين أيديهم سددا ومن خلفهم سددا فأقشيناهم فهو لا يبصر وهو Dan bersihkan dia dengan kefir dan makanan yang baik. Inilah hidup yang mulia dan kita mengambil apa yang telah kita berikan dan ازلا بمثال فقا I'm yeah. yeah. Mm-hmm. Selamat إِلَهًا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَبَنْ فَمِنْهُ يَعْبُرُ وَجَعَلْنَا لَهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَنَابِ وَفَجَرْهَا فِيهَا سواج كلها ثم تنبت ومن أنفسهم ومن مما ومن مما لا يعلمون صدقها. والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها نازل حتى عادك العوجون القديم للشمس الشمس يوم لها أن تدرك القمر ولا الليل سافق النهار كل في فلك يسبقون وخلقنا لهم من مفله ما يركبون وإن شجن غرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمتهم من آمتان لاحين وإذا وقيل لهم اتقوا ما ينقذون وهم يخصمون فلا يستطيعون نوصية Hadaa wadu rahman wassadqa al muslim. Terima kasih ترجمة نانسي قنقر Oh, man. صراق أن لا ينصرون ولو لشأ قل ما سبأه فما علام كلامتهم ولا يرجعون ومن نعمه لهم قسم في الخلق أ تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي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 من شأها أول وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضرنا فإذا Amin, إذا أراد شيء أن يقول لذلكم فيقول فسُر